لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 وَأَثَارُوا الأأَررضَ وَعَمَرُوهَا أَكثَرَ مِم مَا عَمَرهَا وَجاءتهُ رُسُلُهُم بِالبَيناتِ فَمَا كانَان اللَّهُ لَظلِمَهُم فَمَا كانَان اللَّهُ لَظلِمَهُ وَ كَوا أَفُسَهُمْ يَظْلمونون ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ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 وَمِنْ آياتاتِهِ خَلْقُ السَّمواتِ وَالْأَرْرض وَخْطِلَافُ أَْلسِنَةِكُمْ وَأَلوانِكُمْ إَِّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ للِعَالِمِين وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِالَّْلِ وََّهَارِ وَبَتِ غَاءُكُمْ مِن فضله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 انفواسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم تخافونهم كخيفتكم انفسكم كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا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 الللههُ الذيذ خَلَقَكُمِّ من ضَعفٍ ثمَُّ جَعَلَمِن بعدَْدِ ضَعافِ قَووَّه ثمَُّ جَعَلَمِن بعدَِْ ضَعافِ قوَوةًَ ثمَُّ جَعَلَمِن بعدَِْ قُووَةِ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 فَهذاَا يَمُ الْ البَعْفِ وَلَ نَّكُم كُتُم لاَا تَعلَون فَيَوْومَئِذِ لا اللَ فَعَُّذينَ ظَلَمُ مَعْذِرَتُهُم وَلهُم يُسْتَعتَبُون وَلَ قَدِ ضَرَ بَنَال النَّاسِ فِي هذا القُرآنِ مِنْ كُلِّمَثَلْ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 َصْبِر إِ وَعددَ اللهَّهِ حَُّ وَلَا يَسْتَخِفًا نَّكََّينَ لا يوقنون